أن يحافظ عليه لأن النفس خوانا الله تميل غالبا إلى أن تحب أن يثنى عليه وتعجب بما تصنعه من عمل الخير لكن العبد ينبغي عليه أن يحارب نفسه في ذلك يا الصفحين أن أبا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعرضهم النار الثلاثة فذكر منهم القارد فيتابه فيعرف نعمة الله عليه فيعرفها فيقال لو ما صنعت في العلم قال ربي إذا علمت القرآن فيك وعلمته فيك فيقال له كذبت إنما صنع كذلك ليقال قارئ وقد ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار وعياذ بالله هذا الحديث العظيم كان أبو بريرا رضي الله تعالى عنه إذا حدث به يغشى عليه ثم يرش عليه من الماء ثم ينفيق ثم يريد أن يحدث به فيغم عليه ثلاثا وهذا يدلنا إخوانات الله على عظيم هذا أن العبد إذا أراد أن يعمل العمل فإنه إن نظر إلى الخلق فإنه لو استشعر أن هؤلاء الخلق لا يزي لا يستطيعون أن يزيدوه من من أو كذلك يكون لهم تأثير في هذه الدنيا في عمله لو استشعر أنهم لا يستطيعون أن يجازوه. على هذا العمل فإنه سيكون هذا حامل لو بإذن الله تبارك وتعالى أن يخلص العمل والنية لله سبحانه وتعالى والعبد يدخل عليه الرياء بسبب عدم استحضاره لأثر العالم فإذا أراد أحدنا أن يتكلم فأراد أحدنا أن يتكلم في في محاضرة أو في خطبة جمعة فإنه لو استشعر أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم والعليم اسم جليل تضمن صفة عظيمة من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى وهي العلم فربنا وسط نفسه فقال يعلم خائنة الأعين وما تغفر الصدور. فالعبد إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدره مطلع على ما في قلبه مطلع على نيته فإنه استحضر هذا الاسم العظيم قبل أن يعمل العمل الصالح نسأل الله أن, أن يحمله هذا على أن يخلص النية لأن العبد إذا غاب أو غفل أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه فلربما يعمل العمل ويرائي ربما يعمل العمل ويعجب به ربما يعمل العمل ويسمع به لكنه إذا استحضر أن الله العليم يعلم في تلك اللحظات التي يتكلم فيها أو يعمل العمل الصالح من الدعوة إلى الله وهي من أعظم الأعمال والقرب، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيحمل هذا على أن يكون من أهل التقوى، وما بلغ أمثال أبي بكر، أمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، المناديل العالية عند الله سبحانه وتعالى إلا بسبب ما في قلبه من الإخلاص. الله سبحانه وتعالى يوفق على الإفلات للعمل ويوفقهم للدرجات العالية إذا اطلع على ما في قلوبهم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى هيعلم الله ما في قل هيعلم الله ما الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويسر لكم هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صفاء القلب وخلوصه فإنه يكسبه بعد ذلك المكانة العالية في الدنيا والآخرة والعبد لا يصير إلى عدم الإخلاص إلا كما ذكرت بعدم استحضاره لآثار أسماء الله سبحانه وتعالى ومن ذلك اسمه سبحانه وتعالى البصير والله سبحانه وتعالى يرى العبد عمل الصالح وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولو أن العبد حين أن يعمل العمل يراقب أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقب أن الله سبحانه وتعالى يسمعه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكسبو ذلك الإخلاص ولسيما في أعظم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وهي الدعوة إلى الله يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولم يقل إلى غيرك دعوة إلى الله يعني أن الإنسان يخلص العمل والدعوة إليه سبحانه وتعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولاحظوا أنه ختمت هذه الآية بالتبرئة من الشرك والشرك كما هو معلوم ضده التوحيد ومن أخصى مراتب التوحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا صار خالصا قلبه لله سبحانه وتعالى صار من أهل التوحيد الخالص والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه على ذلك قدير اللهم صلّى